بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزين الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ماَا يجادلوا فيِي آياتٍ اللههِ إَِّا الذيينَ كَفَوا فَلَا يَغُوبكَتَ قَلُّبهُم فيِي البلاد كَذَّبَتْ قَبللَهُم قَوْمنُ حي وَأَحْزَابُ مِ بَِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُ أَُّةِ بِرسُولِهِم لأخذُ وَجادَنوا بِالبَطِل يُدَحظُوا بِهِ الحَقََّ فَأَخَذتُهُم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 وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمنوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَتُكَ وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عذاب رَبن وَأَدِخِم جََّاتِ ع الَّ وَعَتَّهُم وَم صَلَحَ منِن أَبِم وأأَزْواجِهِم وَذُّاتم وَمَا صَلَحَ منِن أَبَائِهِم وأأَزْوَاجِهِم وَذُّاتِهِم إِكَ آتَ العزيز الحكيم وَقِهِمُ السَّئاتم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 ذَلَِ بأََّهُم كَانَ التَّأتِهِ مُوسُنُهُ بِالبَيناتِ فَكَفَووا فَأَخَذَهُم غَّ إِهُ قَويّ جَددٌ الععقاب وَلَقدَدِ أَْسَل الن مُسَابِآياتنَ وَسُنقَانٍ مُبِين إِلَ فِي العوْونَ وَهَامَانَ وَقَاونَ فَقالَاوا سَاح كَذَّابَ فَلَمَّا جَاءَهُ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا قُتِلُوا قَالَ قُتِلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ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 مَن عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَن عَمِلَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُزْقَوْنَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب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 لا جرم ان ما تدعونني اليه ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره وانما ردنا الى الله وانما ردنا الى الله وان المسرفين هم اصحاب النار فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله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 قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم دعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم وسلكم بالبينات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 ما هو ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأوض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ مُدَاخِرِينَ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 كَذَلِكَ يُؤفَكُم الذيينَ كانَوا بآياتٍ الله يَجَحَدُون الله الذي جَعللَكمُم الْ الأأَرضَ قَرَارَ وَسَّمأَابِنَا أَ وَصَورَكُمْ فَأَحْسَنَ صَكُمْ وَرَرزَقَكُم مِن الطيبَات ذَلِكُم الله رَبّكُم فَتَبكَ الله رَبّ العالممين.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 اُذِ خُنُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِيدُهُمْ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِذُوم أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ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 اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تَحْمِلُونَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ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 فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هناك الكافرون